والطلاق في اللغه ة م ع ن ا اللغوي هو حل القيد و ا ل إ ط ل ا ق ومنه يقال ن ا ق ة طالق أ ي م ر س ل ة بلا قيد و أ م ا معناه الشرعي ط ل ا ق في الشرع فهو حل عقد النكاح أي القائم ما بين الرجل و ا ل ز و ج ة حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه أ ي بما يقع موقع الطلاق من ا ل أ ل ف ا ظ أ خ ر ى كالتراحي والفراق وغير ذلك من ا ل أ ل ف ا ظ التي تستعمل في الطلاق ك ن ا ي ة حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه هذا عرفه رحمه الله كتابه تهذيب بأنه التعريف الشائع المنتشر عند العلماء وقد عرفه الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب الأسماء واللغات بأنه تفرف مملوك للزوج تفرف عند في وقد اي الطلاق تصرف مملوك للزوج اي انه من حق الزوج يحدثه بلا سبب لا يشترط في الطلاق حتى يقع أ ن يكون هناك سبب لايقاعه فالطلاق يقع من قبل الزوج سواء كان هناك سبب أ م لم يكن هناك سبب هذا حق للزوج وملك له يستطيع أ ن يتصرف به قد يسيء استعمال الحق وقد يرتكب الحرام في استعماله لكن هذا شيء آ خ ر يقع و م لا يقع نقول يقع ولكنه ارتكب ا ل ع ر م ه في ا ق ا ع ه فهو تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح هذا التعريف الذي عرفه ا ل إ م ا م النووي في ت ه د ي ب ا ل أ س م ا ء واللغات والتعريفان متقاربان وقد توجد هناك تعريفات أ خ ر ى ك ث ي ر ة كلها تدور في هذا ا ل ف ل ف فالطلاق هو ا ل أ م ر الذي تنقطع به ع ق د ة النكاح ما بين الرجل و ا ل م ر أ ة والاصل فيه قبل ا ل إ ج م ا ع الكتاب و ا ل س ن ة ونحن نقول قبل ا ل إ ج م ا ع و إ ن كان الاجماع في كثير من الحالات أ و ض ح و أ ص ر ح و أ ق و ى في ا ل د ل ا ل ة من نص الكتاب والسنه ة الدلالة ليس في الثبوت أو في القطعية وإنما في الدلالة في في في في ف ليس ي الثبوت وإنما الإجماع نقول قبل الأصل أو قبل الإجماع الكتاب الإجماع والسنة لان الاجماع لا ينعقد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فشرط الاجماع ان يكون بعد عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول وسلم الله صلى الله عليه معهم فالاجماع إ ن و ف ف ق ه م ص ا سنة ل لا ل ل يتصور انعقاده في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك فهو م ت أ خ ر ر ت ب ة عن ا ل ق ر آ ن وعن ا ل س ن ة ف د ل ا ل ة ا ل ق ر آ ن ق ا ئ م ة من أ و ل يوم في ا ل إ س ل ا م ودلاله ا ل س ن ة كذلك ولكن ا ل إ ج م ا ع م ن ع ق د إ ل ا بعد و ف ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك دائما يقولون أ ل ا ص ل ف ا ل م س أ ل ة قبل ا ل إ ج م ا ع من الكتاب ومن السنه ة أما من الكتاب ا فقول ل ل تعالى الطلاق مرتان بمعروف أو تسريح بيهتان الآيات في سورة البقرة والتي تتكلم بمعروف على الطلاق فإمساكم البقرة الطلاق إلى ومعروف آخر سورة في أو وكذلك قوله تعالى يا أ ي ه ا النبي إ ذ ا طلقتم النساء فطلقوهن ل ع د ت ه ن و أ م ا من ا ل س ن ة فقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء من الحلال أ ب غ ض إ ل ى الله من الطلاق رواه أ ب و داود ب إ س ن ا د صحيح والحاكم وصححه عليه وسلم أتاني جبريل أتاني فقال لي راجع ح ف ص ة ف إ ن ه ا ط و ا م ة ق و ا م ة و إ ن ه ا زوجتك في ا ل ج ن ة رواه أ ب و داود وغيره ب إ س ن ا د ع ز ن فالطلاق مشروع في الكتاب والسنه ة والأمة مجمعة والسنة مشروعية وراء الكتاب والسنة على مشروعية الطلاق الإسلام على ذ ا الأمور المعلومة من الدين بالضرورة مرتدا من من فمن فإنه يكفر يصير جحده لا خلاف بين علماء ا ل ا م ة في هذا والطلاق له أ ر ك ا ن هذه ا ل أ ر ك ا ن خ م س ة أ و ل ا م ط ل ق وهو الرجل أ و من ينوب مناب الرجل الركن الثاني هو ا ل ص ي غ ة لا بد للطلاق من ص ي غ ة كالنكاح وكغير ذلك من العقود أ و حل العقود الركن الثالث المحل الذي سيصادفه الطلاق وهو ا ل م ر أ ة ف إ ذ ا وقع الطلاق في غير محله يعتبر لغو ا الركن الرابع هو ا ل و ل ا ي ة والركن الخامس هو القصد وسنتكلم على كل واحد من هذه ا ل أ ر ك ا ن ا ل خ م س ة بالتفصيل إ ن شاء الله ه رحمه الله في شرط الركن الأول وهو فهي شروطه حتى يصح طلاقه لنفوزه وقد النووي الأول لنفوز المطلق فقال لنفوذ الطلاق من المطلق شرع شرط يُشترط يُشترط الركن الرجل الإمام ل من من ن في يصح أي حتى ز سواء أ ك ا ن منجزا أ م كان معلقا الطلاق المنجز هو أ ن يقول الرجل لزوجته أ ن ت طالق ا ل آ ن بدون تعليق هذا يسمى طلاق منجز و أ م ا الطلاق المعلق فهو أ ن يعلق طلاق زوجته على أ م ر يقع في المستقبل على أ م ر من ا ل أ م و ر كان يقول لها إ ذ ا كلمت بلانا من الناس أ ن ت طالق أ و إ ذ ا ذهبت إ ل ى بيت فلان من الناس فانت أ ن ت ط ل عملت العمل ل ل ق أو إذا ا ا ف ي ف أ ن طالق هذا يسمى طلاق معلق فالطلاق سواء أ ك ا ن منجزا أ م كان معلقا ف إ ن ه يشترط لنفوذه من الرجل أ ن يكون الرجل مكلفا والمكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته ا ل د ع و ة و ت أ ه ل للخطاب ف إ ذ ا كان صبيا فلا يكون مكلفا في ق و ل النبي صلى الله عليه وسلم رفع على القلم عن ثلاثه عن الطبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى ي ف فإنه أيضاً ما يعتبر مكلفا فالمكلف ف ي أيضا يعتبر ي ر وإذا مجنونا هو الإنسان إلا كان بالغا كان ما البالغ العاقل أنه ش ت ر ط لنفوذ الطلاق من الرجل معلقا كان الطلاق من كان منجزا أو ا ش ت ر ط له أ ن يكون المطلق مكلفا ويستوي في ص ح ة نفوذه من المكلف أ ن يكون المطلق, المطلق سفيها يقع منه الطلاق أ و مريضا فانه يقع منه الطلاق وسواء ك ا ن جادا ام كان هازلا فهز الطلاق جد وجده جد ف إ ذ ا أ ر ا د ا ل إ ن س ا ن أ ن يهزل فليهزل بغير الطلاق أ م ا الطلاق فلا هز في ل أ ن الفاظ ا ل ص ل ا ق سبب ل إ ي ق ا ع ه ف إ ذ ا وجد اللفظ وجد الطلاق بغض النظر عن كون المتلفظ جادا أ م هاجلا ك ا ن إ ث ل ا ف سبب للضمان سواء كان المتلف صغيرا أ م كبيرا ا ن ك أم ك ا ن م ت ي ق ظ ا ام كان نائما مغفلا كل هذا ما يهم اذا أ س ل ف النائم شيئا ف إ ن ه يضمن مع أ ن ه غير مكلف ضمانه ليس من قبيل خطاب التكليف و إ ن م ا من قبيل خطاب الوضع أ ي من قبيل ربط ا ل أ س ب ا ب بمسبباتها جعل الله تعالى ا ل إ ت ل ا ف سببا للضمان ف إ ذ ا وجد ا ل إ ت ل ا ف لا بد أ ن يوجد الضمان وكذلك الطلاق جعل الله لفظ الطلاق سببا لحل العقد بين الرجل و ا ل م ر أ ة ف إ ذ ا وجد اللفظ وجد الطلاق سواء كان الرجل هاجلا أ م كان جادا سواء كان سفيها أ م كان راشدا سواء أ كان مريضا أ م كان صحيحا ت ل ي م ا في كل ا ل أ ح و ا ل يقع منه الطلاق نعم هناك بعض التصرفات ما تصح من التفيه تصرفات م ا ل ي ة ل أ ن ن ا نحجر عليه تصرفه فيها وهنا لا يوجد و إ ن م ا لا يريد أ ن يعيش مع هذه المراه وهذا من حقه الطلاق ما يصح من غير مكلف كصبي ومجنون ومغبى عليه ونائم لا تنجيزا ولا تعليقا نحن الطلاق سبب ل ل إ ي ق ا ع ب ا ل ن س ب ة للجد والهزل و أ م ا شرط نفوذه أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن مكلفا ف إ ذ ا كان صبيا ما يقع طلاقه و إ ذ ا كان مجنونا ما يقع طلاقه ل أ ن ه ليس مكلفا ما دام غير مكلف ما يقع طلاقه مغمى عليه ما يقع طلاقه نائم وجرت على لسانه ك ل م ة الطلاق ف إ ن ه ما يقع طلاقه ل أ ن ه في ح ا ل ة النوم لا يكون مكلفا لا تنجيزا ولا تعليقا وان وجدت ا ل ص ف ة بعد ا ل أ ه ل ي ة ك أ ن قال الرجل وهو الانسان ر ج ل ل إ وهو صغير قال لزوجته إ ن خرجت من الدار ف أ ن ت طالب لكنها ما خرجت من الدار إ ل ا بعد أ ن صار بالغا وجدت ا ل ص ف ة في الطلاق المعلق بعد الاهليه أ ه ل ي ة م يقع ق ط ل ا أ ن ح ن م ا أ و ق ع لم يكن ممن ينفذ طلاقه فإذا وجدت الصفة ذلك بعد بعد الأهلية لا عبرة لهذه الصفة لأن طلاقه حين تلفظ به كان لاغيا ممن يكن ينفذ حين كان فإذا بهذه به وجدت بعد بعد عبرة إ ذ ا لابد حتى يقع الطلاق أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن مكلفا ف إ ذ ا كان مكلفا ف إ ن الطلاق يقع منه سواء كان ج ا د ا أ م كان هازلا لان أ ل ف ا ظ الطلاق سبب للايقاع من المكلف ولكن أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله تعالى عليهم تبعا ل إ م ا م ن ا الشافعي رضي الله تعالى عنه استثنوا من غير المكلف استثنوا ص و ر ة و ا ح د ة إ ن س ا ن ليس مكلفا إ ل ا أ ن ه يقع منه الطلاق لا يتعلق به التكليف إ ل ا أ ن ه م أ و ق ع و ا عليه الطلاق الا وهو ا ل س ك ر ا الذي يكون متعديا بسكره ب أ ن شرب الخمر حتى طفح السكر عليه وطلق زوجته وحينما سكر وطفح السكر عليه لا ي ع ت ب ر مكلفا إ ل ا أ ن ه م أ و ق ع و ا الطلاق عليه تغليظا عليه لذلك قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله إ ل ا التكران أ ي أ ن طلاق غير المكلف لا يقع ا ش ت ر ط و ل ن ف و ذ التكليف إ ل ا التكران مع أ ن ه ليس مكلفا ح ا ل ة سكري ليس معنى هذا أ ن ه غير مكلف أ ن القلب رفع عنه و أ ن ه لا يؤاخذ فيما يعمله ولكن مرادهما انه ح ا ل ة سكري فاقد العقل يعني ما يعتبر مكلفا كالصاحي ولكن تتعلق ف ي ه ا ل أ ح ك ا م فيجب عليه قضاء الصوم ويؤخذ ج ب عليه الصلاة ي قضاء و بما فعله سكريلك بعد صحوه فاستثنوا من الذين لا يقع طلاقه من غير المكلفين التكران قال إلا التكران المتعدي خمرا هذا بالنسبة للتكران دواء مجننا بسكريه كأن شرب أو لا حاجة شرب دوان وراءه فجن شرب وراء. شربه متعمدا كثير ا هناك أناس يشربون دوان ليصروا مجانين الذين تتعاطون هذه الحبوب المخدرات الآن وينتهي الأمر ل إلى الجنون ذ هذه ي ينتحر يشربون وينتهي بهم ك من الذين يتعاطون المخدرات كما نرى اليوم في واقع ا ل ح ي ا ة ينتهي به ا ل أ م ر إ ل ى الجنون فحكم هذا كحكم السكران الذي تعدى بسكره قال ولو كان السكر طافحا عليه بحيث يسقط كالمغمى عليه مع أ ن ه غير مكلف في ح ا ل ة سكره ما يخاطب ل أ ن ه ما يعيش خطاب قال ت ر ي ض ا عليه لعصيانه ب إ ز ا ل ة عقله فجعل ك أ ن ه لم يزل هو الذي ت ع ذ ى ب إ ز ا ل ة عقله ف إ ذ ا كان حريصا على أ ن لا يقع عليه مثل هذا فليمتنع عن السكر وعن شرب الخمر الامام الغزالي رحمه الله تعالى في المصطفى بين هذه ا ل م س أ ل ة كيف يكون ا ل ت ك ر ا ن مع أ ن ه غير مكلف أ ي لا يتوجه إ ل ي ه الخطاب ح ا ل ة ف ك ر ه كيف يقع طلاقه قال الغزال ل أ ن صحته من قبيل ربط الاحكام أ ح ك م من بالأسباب قبيل ربط ا ل أ ب ا ل أ س ب ا ب كما ذكرت لكم قبل قليل وقبل البلوغ ما يقع طلاقه ل أ ن ه غير مكلف ف إ ذ ا بلغ وقع طلاقه جادا كان أ م هازلا ل أ ن لفظ الطلاق سبب لايقاعه أ و سبب لحل عقد ا ل ز و ج ي ة سواء كان ا ل إ ن س ا ن هازلا أ م كان جادا سواء كان صاحيا أ م كان ت ك ر ا ن ا متعديا ب س ك ر ه ل أ ن ه هو الذي أ ز ا ل عقله بيده ف و قال ت ف ظ بهذه الامام ك ل ل م ة ب د يوجد أن س ب ب ع ق الطلاق سبب لحل العقدة فلابد لحل سبب يوجد أن س ب ب وهو الغزالي ف ر الرجل والمرأة ق قال ة ما الإمام ا بين ل في المصطفى ت ف ة نصحة وأن ا ل ل السكران قبيل ربط بالأسباب ا تحكامي ق من من ربط إ إلا إمام ذ ا السبب لابد أن يوجد المسبب إلا أن إمام الحرمين رحمه الله ا وجد يوجد عقيبه أن أن رحمه ع ت وهو شيخ ا ل إ م ا م الغزالي له و ج ه ة نظر في تكليف التكران جمهور أ ص ح ا ب ن ا قالوا التكران ح ا ل ة ص ف ل السكر عليه لا يتعلق به التكليف لا يكون مكلفا إ ل ا أ ن إ م ا م الحرمين رحمه الله ذهب إ ل ى أ ن ا ل ت ك ر ا ن مكلف ولذلك يقع طلاقه ليس تغليظا عليه ولكن ل أ ن ه مكلف ما دام متعديا بزكره فهو مكلف ف إ ذ ا تلفظ ب أ ل ف ا ظ الطلاق يصح طلاقه ويقع ولا يعتبر مستثنى بل هو مكلف امام ا ل غ ز ا ل ي قال لا وليس مكلف و إ ن م ا وقع طلاق و ل أ ن الطلاق من قبيل ا ل أ س ب ا ب ف إ ذ ا وجد السبب لا بد أ ن يوجد المسبب عقيبه قالوا له هذا تعمل بقوله تعالى ولا تقربوا ا ل ص ل ا ة و أ ن ت م سكارى أ ن الله خاطب ا ل ت ك ر ا ن ولذلك قال إ م ا م الحرمين ا ل ت ك ر ا ن مكلف ل أ ن الله قال ولا تقربوا ا ل ص ل ا ة و أ ن ت م سكارى الثكران الثكران للخطاب إذن هو مكلف فإذا تلفظ بألفاظ الطلاق فإن طلاقه يقع ولا حاجة بنا إلى الاستثناء إمام الغزال الله تعالى قال لا صحيح إمام الحرمين استند إلى هذه الآية محل مكلف تلفظ إلى إلى رحمه إذن إذن فإن هذه صحيح هو يقع لكن هذه ا ل آ ي ة لا يحتج بها ل أ ن ه ا ليست في ا ل س ك ر ا ن الذي طفح عليه السكر و إ ن م ا هي في من كان في أ و ا ئ ل ا ل ن ش و ة والسكر فيخاف يقوله لا تقر ب ا ل ص ل ا ة إ ذ ا طفح عليك السكر ف إ ذ ا طفح عليه السكر السكر ف إ ن ه ينقطع عنه التكليف فما استجل به إ م ا م الحرمين أ ج ا ب عنه الامام الغزالي رحمه الله تعالى بأنه لا يستدل به وأن أوائل نزلت في من كان هذه لا يستدل الآية السكر قال في في قال الغزالي في المصطفى و ل أ ن ط ح ت ه أ ي ا ل ط ل ا ق من قبيل ربط ا ل أ ح ك ا م ب ا ل أ س ب ا ب و أ ج ا ب عن قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا الذي استند إليه الجويني وغيره في تكليف السكران أجاب عن هذا بأن المراد به من هو في أوائل السكر تقربوا سكارا اتسند أجاب هذا وأنتم وغيره بأن به هو عن من في في وهو المنتشي لبقاء عقله قال ولذا يصح منه سائر أ ف ع ا ل ه و أ ق و ا ل ه مما له وعليه ل أ ن ه لم يصل ل د ر ج ة الغيبوبه ة النشوة في أوائل النشوة والسكر و ذ إذا ا التكليف والخطاب اتفاقا لأنه ما يسمى ثكرانا وتوجد هنا مسألة أخرى أيضا وهي مسألة الكافر الخمراء يتعلق يسمى وهي وتوجد لأنه مسألة مسألة به شرب أخرى و ص ا ر سكرانا طفح عليه السكر وطلق زوجته حاله سكره هل يقع طلاقه ام لا يقع طلاقه هو لا يعتقد ح ر م ة شرب الخمر ر السكران حرمة شرب الخمر السكران المسلم يعتقد حرمة شرب, الخمر. شرب الأمر المسلم وحينما عفا وأزال متعمدا بعصيانه الطلاق عليه. قلنا بما قاله ا عقله ولذلك عليه عليه لو نقلن م يعتقد وعوقب وأوقع شدد و ه ج إ ن ه متفنى ممن لا يقع طلاقه من غير المكلفين أ و قلنا بما قال إ م ا م الحرمين ان أن السكران مكلف لكن ما هو واوع الكافر إ ذ ا سكر وطلق ف ع ي ه السكر ل و ط زوجته في حال سكره قال يقع أ ي ض ا عليه الطلاق لماذا يقع طلاقه وهو لا يعتقد ح ر م ة شرب الخمر قال يقع طلاقه بناء على القول الراجح عند جماهير علماء ا ل أ ص و ل من أ ن الكافر مكلف ل بفروع ر ا ش يجب ع بفروع الشريعة ة الكافر الكافر مكلف ي عليه أ م ر امران ن يجب عليه أ يجب عليه, أمران. يجب عليه أن يعتقد ه أن ذ الخطاب ي س إنسان الكافر ا كل ل ب ا ل إ ي م ا ن ا ل خ ط ا ب ب ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة الأبياء والرسل جاءوا ل ي خ ا ط ب ا ل ب ش ر جميعا الناس جميعا أ م ة ل ل د ع و ة فكلهم مدعو ل إ ي م ا ن بالله وكلهم مدعو للعمل بما آ م ن به فكل إ ن س ا ن يجب عليه أ م ر ا هناك أ م و ر محلات وفاق بين العلماء ما اريد ان اتعرض لها ما أريد أن وانما أريد اتكلم ع ل ى ا ل خ ل ا ص ة الناس مدعوون ل شيئين كل إ ن س ا ن في ا ل أ ر ض الواحد منا مدعو ل ل إ ي م ا ن بوجوب ا ل ص ل ا ة طبعا هذا بعد ا ل إ ي م ا ن بالله بعد ا ل إ ي م ا ن ب ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل ب ا ل ن س ب ة للفروع ا ل ف ق ه ي ة ليس ب ا ل ن س ب ة ل أ ص و ل العقائد ب ا ل ن س ب ة للفروع الفقهيه ة جملة يعني يدعى ي من ما ل إ الناس للإيمان بوجوب الصلاة لفعل الصلاة هناك أمران الإيمان بوجوب الصلاة وفعل الصلاة وهذا قرناه بالمسلم من الآن من أجل التوضيح والتفصيل لفعل وفعل لو أجل يكون من مدعوى ومدعوى بوجوب بوجوب أوضح يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يؤمن بوجوب ا ل ص ل ا ة ويجب عليه أ ن يصلي ف إ ذ ا قال إ ن ه لا يؤمن بوجوب ا ل ص ل ا ة فهو كافر إ ج م ا ع ا ارتد يصير و إ ذ ا قال إ ن ه مؤمن بوجوب ا ل ص ل ا ة إن ا ن ه لا يريد أ ن يصلي ك ث ل ا ترك ا ل ص ل ا ة ك ث ل ا ذكرنا الخلاف في هذه المساله أ وأن ل ة ج م ا ي عاصي خلافاً للإمام أحمد بن حنبل رضي ليس ر الأمر على تعالى عنه خلافا للإمام حنبل الله بالمؤمن أنه أحمد بن وهذا مختص فقط بل كل إ ن س ا ن في ا ل أ ر ض مدعو ل ل إ ي م ا ن بالله و ل ل إ ي م ا ن بالرسل وهذه ليست الخلاف أكبح مدعو ل ل إ ي م ا ن باليوم ا ل آ خ ر مدعو ل أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن كلها و ل ل ش ي ا ء التي يجب عليه أ ن يؤمن بها ومدعو لفروع الشريعه ة كافر الشريعة بناء ا مكلف م على بفروع رأي ج ي فيجب عليه أمران يجب عليه أن يؤمن العلماء أن أمرا الصلاة واجبة ويجب عليه أن أن أن الصلاة ويجب طبعا هو كافر ليس مؤمنا لا بوجوب ا ل ص ل ا ة و بما ان ا ف ر ما يستطيع أ ن يفعلها ما يستطيع ارض ص ح ة ا ل ص ل ا ة أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن مؤمنا فهو لو أ ر ا د أ ن يفعلها في حال كفره ما تصح منه وهذا الذي يعبر عنه علماء الاصول بقولهم حصول الشرط الشرعي هل هو الله التكليف أم ليس شرطا في صحة التكليف قال الله تعالى ما سلككم في سفر قالوا لم نكن من المصلين شرط شرطا سفر في في في صحة صحة ما أم من نكن ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين إ ذ ا كانوا كفار ولكن عقابهم في جهنم كان على أ ر ب ع ة أ م و ر على ترك الصلاله ة و ولم نكن المسكين وكنا نخوض ا المصلين المسكين الخائضين لم من نطعم مع نكن نكن وكنا ن ك ذ بيوم إذن لم يكن العقاب وكان ا ا على ل ن ا مقصورا على ترك الصلاه وعلى ترك اطعام اليتيم و إ خ ر ا ج ا ل ز ك ا ة كان ع ل ى خوضهم في الباطل وغير ذلك فإذن كانوا مكلفين بفروع كانوا فالكاسر الشريعة يوم القيامة يعاقب زيادة يوم على على عدم إ ي م ا ن ه بالله على عدم إ ي م ا ن ه بالرسول على عدم إ ي م ا ن ه بالكتب على عدم إ ي م ا ن ه باليوم ا ل آ خ ر على عدم إ ي م ا ن ه بما يجب عليه الايمان به يعاقب على تركه للصلاه ويعاقب على تركه للزكاه و إ ذ ا نزن يعاقب على فعل الزنا و إ ذ ا سرق يعاقب على فعل السرقه و إ ذ ا اغتاب يعاقب على فعل ا ل غ ي ب ة و إ ذ ا نم ى يعاقب على فعل ا ل ن م ي م ة ل أ ن ه مكلف بفروع ا ل ش ر ي ع ة فروع ا ل ش ر ي ع ة هناك أ م و ر ما تصح الا ب ن ي ة مثل ا ل ف ل ا ه ما تصح من الكافر لكن هناك أ م و ر لو فعلها الكافر تصح منه, منه لانها و ف لا تتوقف على ا ل إ س ل ا م فلو أ ن كافرا حلف يمينا أ م ا م القاضي حنف بيمينه ماذا يجب عليه يجب عليه ا ل ك ف ا ر ة ا ل ك ف ا ر إ اما ان يطعم ع ش ر ة مساكين واما إ م أن ي ف س و ه إ م ان يعتق رقبه وهذه الامور الثلاثه لا تتوقف على الاسلام يجب وكذلك الكافر لو قتل شيئا في الحرم فمن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم, النعم. قال ومن هذا القليل لو سفر وطفح عليه السكر وطلق زوجته ح ا ل ة سكره قال ف إ ن ه مكلف بفروع ا ل ش ر ي ع ة وبناء على ذلك يقع طلاقه ولو وبناء فهو يوم ويعاقب لا يعتقد حرمة شرب الخمر العمر الله تعالى كلفه بهذا وبناء على ذلك يترتب عليه كل ما يترتب على التكليل القيامة على أمرين على عدم بتحريم الخمر كان اعتقد ما بهذا ما هذا يعاقب إيمانه أمرين يعتقد يعتقد يترتب يترتب بتحريم عدم على حرمة شرب شربها! هناك أمران! هناك ويجب أن شرب حرام. على عليه ان فلا أ نوع يؤمن العاصيا من م ي ن ان ا سألناело غيره شرب كتما ش ر الخمر القيامة يعاقب على شربه! حرام ق لأنه مؤمن ولو السباح الخمر مؤمنا يكون بتحريمه لكن الكافر يعاقب يوم القيامة على أمرين ي عدم ا ق ب على ع اعتقاده تحريم الخمر ز ي ا د ة طبعا على أ م و ر ا ل إ ي م ا ن ا ل أ خ ر ى ويعاقب على كونه شربها ي يعاقب عقابين ن فإن طلاقه يقع لأن لا يشترط لصحته أن يكون الإنسان مسلمان وإنما يشترط لصحته أن يكون وكذلك زوجته إذا طلق طلاقه الطلاق لا لصحته لصحته ل إ ا ا يقع يشترض يشترض س مكلفا والكافر مكلف والمسلم مكلف ف إ ذ ا سكر الكافر وطفح عليه السكر وطلق زوجته ف إ ن الطلاق يقع عليه سواء قلنا بقول إ م ا م الحرمين أ م قلنا بقول الجمهور وهو ان الكافر التكرار غير مكلف ولكنه مستثنى تشديدا عليه والسكران يقع طلاقه إ ذ ا كان متعديا بسكره وطلق أ م ا إذا زوجته قال ما يقع طلاق هذا طبعا ل أ ن ه غير مكلف نحن شددنا العقاب على من تعدى بسكره وهذا ليس م ت ع د ي فلا يقع طلاقه أ و لم يعلم أ ن ه مسكر شرب شرابا ما يعلم أ ن ه مسكر فسكر منه أ ي ض ا ما يقع طلاقه أ و شرب دواء مجننا بحاجه فلا يقع طلاقه لعدم تعديه فان كان ا ل إ ن س ا ن مريضا مرضا شديدا واضطر ل أ ن ي ع ف ى البنج كما يعمل في العمليات ا ل ج ر ا ح ي ة كلها وعطي البنج أ و تناول ا ل م ه د ئ ة بناء على توصيه الطبيب ا ل ض ر و ر ي ة طبيب مسلم العدل فلما شربه ج ن ة وأوقع الطلاق ما يقع طلاقه ل أ ن ه ليس مكلفا الان وكلامنا السابق فيمن تعدى ب س ك ر ي أو تعدى بجنونه بأن شرب الدواء ا ل ما ج ن ن م م ت ع د طيب ما هو ضابط السكران الذي لا يقع طلاقه نحن قلنا طلاقه له لأن الإنسان الخمر استكران إذا كان غير متعدن بسكره ما متعد غير يقع طلاقه؟ ما هو ضابط هذا ان يكون له ضابط. شرب قطرة من الخمر. قطرة طغيرة وهو لم يدري ما من أبد بسكره هو وهو قطرة مثل التي يتناولها معظم الناس ولا يكاد يوجد شراب سائل إ ل ا وفيه كحول معظم ا ل أ د و ي ة المائعه فيها مسترة بعد ل كحول طلق ه و لها طلقت الصحي السكران أنا ما وأنا أنا أخي زوجتي فما هو ضابط السكران ال الذي إذا شرب الخمر غير متعمد مكر شربها مكرها غير شرب متعمد أ و شربها جاهلا ب أ ن ه ا م س ك ر ة فسكر بها ما هو ضابطه بحيث لا يقع طلاقه متى يعني يعتبر ن ي ي ع سكرانا طفع عليه السكر ما يقع طلاقه قال هذا يرجع به إ ل ى العنف ر أعراف ا ل ا ما بين إنسان س ميز بين ي يتعلق به التكليل يهمنا التي أوائل أو النشوة ولا الخمر شربها متعمدا مكران لهذه شربه به في كلا الحالين ما يقع طلاقه طلاق ويعتد بكل أ ق و ا ل ه و أ ف ع ا ل ه له وعليه الضابط يرجع به الى العرف والعرف الناس يميزون ما بين التكران الذي ما يعي ولا يحب ح ي ث لو كلمته ما يستوعب كلامك لو أ ر د ت أ ن ت أ خ ذ شيئا منه ما يعي ي يعطي بحيث ي ما الإنسان ع لو أن ن ب ح ر ك ة ب س ي ط ة يقع ا إ ذ ا ء ه على ا ل أ ر ض هذا يعتبر ط ف ح عليه السكر وفقد تمييزه وعقله و ن س أ ل الله تعالى الا ي ب ت د ي ن ا ونحن بعيدون عن هذه الصور والمشاهد ربما لا نستطيع أ ن نحكم عليها حكما صحيحا ولكن الناس في المجتمع أ و ا ل أ ع ر ا ف ا ل ا ج ت م ا ع ي ة غالبا تستطيع أ ن تميز ما بين سكران وصل ل د ر ج ة عدم التمييز وبين سكران مازال مميزا وعلى كل حال ا ل أ م ر عسر ل أ ن هذه الحالات في معظم الاحوال ما ي ط لا ع و ع ل يطلع ه هذه ا الأحوال ما في ي مثل و عليها حينما يكون الرجل سكران دخل إلى بيتي في أوائل سكره أو أوقع في هذه المسألة. قال الرجوع م س أ ل قال ل ة ا في م ع ر ف ة التكرام إ ل ى ا ل ع ر ف يعني هذا لو مسكنا الرجل القنا عليه القبض ادخلنا إ ل ى المقفر في الشرطه وهناك قال انه طلق زوجته ل أ ن ه م يميزون هذه الحالات وهو رجل أ م ا م ه م اما لو دخل بيته و أ و ق ع الطلاق ه ذ ه م س أ ل ة م ش ك ل ة و ر ج ل غالبا يدين فيها يترك فيها إ ل ى دينه ونحاول ما أ م ك ن ن ا أ ن نجمع القرائن لما استدل من خلالها على ح ا ل ة الرجل حينما أ و ق ع الطلاق وقيل طول يعني ثاني ضعيف في استكران ضابط أ د ن ى السكر أ ن يختل كلامه المنظوم وينكشف سره المكتوم كما عبر به إ م الامام م ا ش ف ع تعالى عنه ي رضي الله ل وإن لم يقل إن ه ذ أدنى السكر وإن السكر الشافعي س ك الباب صاني م ت ر ا سلام ا ن ل ذ ي الله ن ي ط إلى آليان ا وعدم تعالى ي وأظن ا ا ت عنه ذ الذي ا الضابر ق ا ل ه إ م ا م ن ا الشافعي رضي الله تعالى عنه ل أ ن كلام الانسان لا يقتل وسره لا ينكشف يبوح ب أ س ر ا ر ه و ي ض ع ه إ ل ا بعد أ ن ي ط ب ح السكر عليه ويصير سكرانا وأما دون هذه الحالة واعيا أن تأخذ مدام مميزا يتكلم كلاما منضبطا كلاما مميزا ما تستطيع أن تأخذ منه الحالة من الأسرار من هذه ولو طاح تستطيع كان سر فهذا ق د شرب الخمر ة وهذا مكلف عند كل الفقهاء ويقع طلاقه سواء كان متعديا أ م كان مكرها ابن ا ل م ق ر رحمه الله تعالى من أ ص ح ا ب ن ا قال هذا الكلام كله نقوله يعني فقط لوضع الضوابط والقوانين المطرده ة ولكن نحن ن س بحاجة استكرار كان راحيا فطلاقه إلى إن لأنه معرفة واقع و إ ن كان س ك ر ا ن ا فطلاقه واقع أ ي ض ا وغالب الناس الذين يذكرون في هذه الدنيا ا ل ل يكاد ي يكون م ئ ة ب ا ل م ئ ة يشربون ا ل خ ا ل ة مختارين فلا ح ا ج ة لنا إ ل ى أ ن نعرف هل هذا ا ل إ ن س ا ن شرب الخمر وصل ه و و ل د ر ج ة ا ل سكر أ م لم يصل إ ل ى د ر ج ة السكر ل أ ن ن ا استثنينا ا ل س ك ر ا ن من التكليف وقلنا يقع طلاقه ولو كان السكر طافحا عليه فنحن ما عدنا ب ح ا ج ة إ ل ى كل هذه الضوابط ف إ ذ ا أ و ق ع الطلاقه ف إ ن طلاقه يقع سواء كان صاحيا أ م كان سكرانا ما دام متعديا في ش ك ر ه و ا ل م س أ ل ة التي نحتاج فيها إ ل ى ضابط السكران هي فيما لو أ ك ر ه ا على شرب الخمر وهذه ش ا ذ ة ن ا د ر ة جدا هو ما يريد أ ن يقول هذا الكلام لا ف ا ئ د ة م ن طبعا ما دام قد يا قائد لا بد أ ن يكون عندنا حتم ولكن ي ق و ل نحن في ا ل أ ع م ا ل أ غ ل ب مما يكاد يكون مطردا ض أ ن ن ا لسنا ب ح ا ج ة إ ل ى هذه ا ل ق ا ع د ة ل أ ن الناس حينما يذكرون يذكرون باختيارهم ولا يكاد يوجد إ ن س ا ن أ ك ر ه على شرب الخمر رغم أ ن ف ي ه فهذا الحال الذي تكاد تكون م ض ط ر د ة أ ن ه يشرب الخمر مختارا ومع ذلك مع طلاقه ولست ب ح ا ج ة إ ل ى معرفته ان كان صحيان إ ن كان في أ و ل السكر ان كان في اعلى درجات السكر في كل ا ل أ ح و ا ل طلاقه واقع ل أ ن ه كان متعديا ً في س ك ر ه قال لو قال السكران بعدما طلق زوجته قال إ ن م ا شربت الخمر مكرا وهكذا يدعي قال انا شربت الخمر هكذا ا د ع ا قال صدق ب ي م ي ن ي يصدق ب ي م ي ن ي ف إ ذ ا حلف ي م ي ن في ن ه حينما شرب الخمر لم يعلم أ ن ه ا خمر وهذا قد يقع من الناس يشرب ا ل إ ن س ا ن الشراب ولا يدري أ ن ه مسكر ويكون هذا الشراب مسكرا ف ي س ك ر ف إ ذ ا طلق زوجته في ح ا ل ة سكره و ا ل ز و ج ة أ ش ه د ت عليه وفعلا شهد عليه يشهد انه طلق زوجته طبعا طلق طلق عرف حالة السكر لو قال أنا ما وفي لو كيف له أنه طلق هذا التكران أنا هواعي هو هذا. بإشهادي أو الشهود. فاذا ل يجعي ه توفي يتمت كلامه ب إ شهدت ا عليه البينه ز و أو ج ة ش الشهود شهدت ه ا فإذا د ة ب على أ ن طلق زوجته حالة حلب قال زوجته أنا سكره ثم ي على ن بناء ي ع هذه انه ل ب ي أ ن طلق زوجته وهو ت ك ر ا ن وكان حينما شرب الخمر ما يعلم ان لا مسكر ة صدقوا بيمينه ويدين ي ت ر ك أ م ر ه إ ل ى الله سبحانه وتعالى يزين ف ي م ا بينه وبين ا ل ل ه أمره أن يترك إ ل ى دينه يصدق وتبقى ا لم يكن متعدي به وبناء ق له الفاظ ط ل له ل ا ق الفاظه تنقسم إ ل ى ق س م ي ن هناك أ ل ف ا ظ ص ر ي ح ة في الطلاق صريحة تستعمل فيه استعمالا حقيقيا قال هذه إ ذ ا تلفظ ا ل إ ن س ا ن بها ما يحتاج إ ل ى ن ي ة ا ل إ ي ق ا ع ن ي ة إ ي ق ا ع الطلاق ما دام قد تلفظ بها وهو عارف بمعناها ما يحتاج ل ن ي ة إ ي ق ا ع الطلاق مثل السلام عندنا في ا ل ص ل ا ق إ ذ ا سلم ا ل إ ن س ا ن ما يحتاج ل ن ي ة الخروج من ا ل ص ل ا ق كذلك أ ل ف ا ظ الطلاق ا ل ص ر ي ح ة ما تحتاج ل ن ي ة ا ل إ ي ق ا ع بل يحتاج ا ل إ ن س ا ن فيها إ ل ى أ ن يتلفظ بها وهو عالم ب ب ل و ل ه ا قاصد له وهناك أ ل ف ا ظ ل ي س ص ر ي ح ة في الطلاق و إ ن م ا هي ك ن ا ي ة فيه ت ع م ل فيه استعمالا مجازيا قال هذه لو استعملها الرجل ما يقع الطلاق فيها إ ل ا إ ذ ا نواه يحتاج مع التلفظ بها إ ل ى ن ي ة ف إ ذ ا تلفظ بها ونوى الطلاق وقع و إ ذ ا تلفظ بها ولم ينوي الطلاق لم يقع فالفاظ الطلاق ا ل ص ر ي ح ة ث ل ا ث ة والفاظ الطلاق التي تستعمل فيه ك ن ا ي ة ك ث ي ر ة جدا قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله ويقع الطلاق من مسلم أ و كافر بصريحه أ ي بصريح الطلاق ما هو صريحه قال وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق كان قال لزوجته إ ن ه ا مطلق إ ن ه ا طالق أ و قال لها أ ن ت طالق ما يحتمل غيره صريح في بابه ق ا ل يقع الطلاق بصريحه الصريح وما لا يحتمل غير الطلاق ل ق ن لو قال لها حبلك على غالبك قال الحقي ي باهلك, يمكن أهل يريدون السفر فقال الحقي بأهلك هذا ما يدل على أنه يريد بأحدى اهلها ل ل الاخرى النية قالalll ح يرحقي ا فإذا ت ي ن عن ب أ ك و أ ل ه يريدون السفر يريدون أهلها ي الخروج إ ل ى البيت الفلاني إ ل ى بيت الجيران قلت لا يلحق باهلك ما يقع ا طلاقه هذا يستعمل في, أنه يستعمل في الطلاق سوف يستعمد لكنه لو قال لها في ح ا ل ت ي ر غ ب ت ي في طلاقها قال يلحق باهلك ونوى الطلاق الذي أ و ق ع ليس مجرد اللفظ و إ ن م ا هو ن ي ة الطلاق مثل قرينه استعمال المجال فالصريح وما لا يستعمل في غير الطلاق مثل ك ل م ة الطلاق ك ل م ة السراح قال ت ر ع ت ك أ و ك ل م ة الفراق قال فارقتك وهي ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ث ل ا ث ة التي وردت في ا ل ق ر آ ن الكريم ف إ ن ت ا ك م بمعروف أ و تسريح ب إ ح س ا ن فامسكهن و بمعروف أ و فارقهن و بمعروف الطلاق م ر ة هذه الكلمات الثلاثه وردت في ا ل ق ر آ ن الكريم ولذلك اعتبرت من صريح الطلاق ف إ ذ ا ف ل ق زوجته بصريح الطلاق ف إ ن ه يقع ب ل ا ن ي ة أي ب للايقاع ا نية ل إ ي ق ع بلا ن ة ل ل إ ي لإيقاع الطلاق قال ولو قال لم أنوي به الطلاق لم يقبل أنوي به إ ن ه يقع بلا ن ي ة للايقاع ما دام تلفظ بالقول وهو عالم بمدزوله عارف به ق ا ط د له ولو لم ينوي الايقاع ف إ ن غ ل ق او يقع و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل ن ي ة فقال ا ل م س أ ل ة ا ل إ م ا م ا ل ن ي ينقل عن ا ل إ م ا م أ ب ي سليمان الخطابي من أ ص ح ا ب ن ا أ ن ا ل أ م ة أ ج م ع ت عليها قال الشيخ الشبيني ينقل وحكى الخطابي فيه ا ل إ ج م ا ع اي في هذه ا ل م س أ ل ه ان صريح الطلاق إ ذ ا تلفظ به الرجل ف إ ن ه يقع ب ل ا ن ي ة ب ل ا ن ي ة ا ل إ ي ق ا ع و أ م ا ا ل ك ن ا ي ة قال وهي ما يحتمل الطلاق وغيره قال تقع يقع الطلاق ب ا ل ك ن ا ي ة ولكنه يحتاج إ ل ى ن ي ة ف إ ن وجدت ا ل ن ي ة وجد الطلاق و إ ل ا فلا يقع فصريح الطلاق إ ي ش صريحه الفاظه ا ل ص ر ي ح ة قال فصريحه جزما الطلاق ك ل م ة الطلاق او مشتق ا ا منها معنا هذا. هذه الكلمة. وكذا الفراق والسراح قال لورودهما السراح ا ل و في ر ق ف ا ل ق ر آ ن الكريم بمعنى الطلاق ولذلك اعتبروا هذه ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ث ل ا ث ة من طريح الطلاق وقد مر معنا أ ي ض ا في باب الخلع حينما تكلمنا عنه في الدروس ا ل س ا ب ق ة أ ن ل ف ظ ة الخلع أ ي ض ا وهي مفارقة الزوج طلاق الزوجه مقابل المال يعتبر ايضا م في, في الدرس ا ا قبل ل م ي ولكن إذا تركنا الخلع من ا وقد ك ل ا بالتفضيل ففي باب الطلاق الألفاظ عنه صريح ة في الطلاق هي يشتق كلمة الطلاق وما يشتق منها ك ل م ة الفراغ و ك ل م ة الترح ثم ذكر ا ل إ م ا م النووي رحمه الله أ م ث ل ة ل أ ل ف ا ظ الطلاق ا ل ص ر ي ح ة المشتقه من ك ل م ة الطلاق ق ا ت قوله طلقتك أ و أ ن ت طالق أ و أ ن ت مطلقه او قوله لها يا طالق إ ذ ا لم يكن اسمها كذلك أ م ا لو كان اسمها طالق وقالها يا طالق ما تطلق ز و ج ت ه إ ذ ا أ ر ا د بذلك مناداتها و م ا إ ذ ا أ ر ا د ط ل ا ق ا ف إ ن الطلاق يقع فلو كان اسمها كذلك وقد يسمي الناس باشياء غ ر ي ب ة جدا يسمون بمثل هذا ويسمون بغيره فلو كان اسمها طالق وقال لها يا طالق ف إ ن ا ل م ر أ ة ما تطلق و إ ن كان الكلام الذي استعمله ط ر ي ح ا في الطلاق ل أ ن ه قفز به غير ذلك قفز طالقا فإذا به اسمها فإذا كان اسمها طالقا ف إ ن فإن ك ل م ة يا طالق ب ا ل ن س ب ة لا تصير ك ن ا ي ة ما تقع الا بواسطه نية فإذا النيه ل فاذا نوى ع ل آله و ص ح بها وسلم إن ش ء ا ل ل ه نسمى ط ل ا م على ب ق ي ة ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ط ر ي ح ن و ا ل ت ط ل ن دعوان ا شافروا الحجر الله وبركاته